يا اهلي. يا اخوتي. يا اخواني. يا احبتي. في بيت حنون. في جباليا. في مخيم جباليا. في بيت لاهية. في تل الزعتر، ومن رفح جراد. جنينجراد انه بهذا ممكن ان يركع هذا الشعب شعب الجبارين شعبنا المرابط في ارض الرباط ولكن لا يعرف ان هذا الشعب لا يركع الا لله تعالى يريد ان يدمر غزة قبل الانتحاب منها ولكنه لن يستطيع ذلك فهذه الإرادة الفلسطينية هي إرادة مؤمنة مؤمنة مؤمنة لا يمكن لأحد أن يدمرها نحن نرص صفوفنا بقوة وصلابة لمواجهة هذه التحديات كلها التي لا تواجه فقط الشعب الفلسطيني ولكن تواجه امتنا العربية من المحيط الى القديم يا شعب الجبارين نعم يا شعب الجبارين انتم هنا تمثلون هذا الجباروت لهذا الشعب هذا الشعب المصامد المرابط في ارض الرباط في ارض الرباط دفاعا عن مقدساته المسيحية والاسلامية دفاعا عن شرفه وشرف أمتنا العربية دفاعا عن كل الحقوق الإنسانية عن كل الحدود الإنسانية دفاعا عن كل شرف الأمة العربية ومعا وسويا وجنبا إلى جنب حتى القدس حتى القدس حتى القدس حتى القدس يريدون حتى قال زعيمهم ان يركعوا هذا الشعب خلال مئة يوم والان هذا الشعب صامضا مرابطا طوال هذه المدة دفاعا عن شرفه دفاعا عن اهله دفاعا عن مقدساته دفاعا عن امته العربية ولكننا نقول للعالم يا اجمع ان هذا الشعب شعب الجبارين قامضا مرابطا رغم كل الجراح ورغم كل الآلام، ورغم كل الهجمات ورغم كل الانفعالات ورغم كل الاجرائم فهو اقوى منها واعظب منها واشد منها فهو شعب الجبارين في ارض الرباط